باحكي العاشر تصوب وغير الدمائي وفقني ربي لخدمته حسين قد دعائي نول نفس لاخر نفس تعبت ولاقي انا الحسين زي نبي لحد يوم المنيات تحت رحمه رقيه أيضا. لحد يوم المنيات تحت رحمه رقيه أيضا. عمري وحياتي لها الخدا مناذر حي على التضبير والشعائر عندي موحشي قصة وروايات من مطركة الدنيا دمع شفنا العلامات ربك فتاح موكب مشاق بياني السماوات نفس الحسين الطابرة لحسيني طابرة اختلف جبريل رأيها وصعد باثنى عشآية تلف جبريل راية وصعد باثنى عشآية كل آية تنزل تصعد بمناحير حيا على التطبير والشعائي حيدار حيدار حيدار, حيدار, حيدار, حيدار, حيدار من كربلاي محير الكون دمعه الاكبر ما يختليت زي القلب دمج مو فقط عابس بالعشيق لو انت من كان شيخ الطف بحسين مجنون على روس النواصب بنوع اول ما جلس عزا ورقضعل عساكر على التطبير والشعائر حرام تختلي يفكين للموازين مركعتين ويا الفجير عندي طبرتين يا ركضتي طوى رجلو صارت ركضتين لشامنا واركض ركض مين صحني لي حسين صحن زينب ركضتي مثل ركضة دماتي صح نزي أنا بركضتي مثل ركضة دماتي لو ينزر طول الدرو بمخاطئ حيا على التطبير والشعائي ات حمده تصيح بس دي اختلف هاي فاتح جيب ديب الماي طول الدقار صاحب فضيل لي حسين ويا يقدر اقدم ما علاقل مين نزف دمائي alasik bi hayati ya sahib niyati alasik bi hayati ya sahib niyati wal maqtayiman majlis al maqabir haya ala آخر کھلا میں خدمت ہے نفسل بجا نشا دفن تھی چیف رائے ويلي ويلي ده سلم خدمتي هم ورايا بالمجلس ادعي مو تتي اجمل نهايه حس نعاطبك كبار على من حسن عاقبتي كبار يشيعون على منبر شقد ما ظلي حسين وأشوف حاضر حيا على التطبير والشعائل